وإذ قالت كمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا وإذ قالت إِنْ هُمْ لَمَا تَعْبُدُونَ قَوْمًا لَّاهِقُ لَهُمْ أَم يُعَذِّبُهُم عَذَابًا شَدِيدًا ۚ قَالُوا مُعَذِّرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ قَالُوا مُعَذِّرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَن جَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ بِهِ أَن جَيْنَا الَّذِينَ واخرنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون واخرنا الذين ظلموا بعذابئ ثئيم بما كانوا يفسقون فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاطِئِينَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِذْ آنَا رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ قال العذاب ان ربك لسريع العقاب ان ربك لسريع العقاب وان له لغفور رحيم وان هو غفور رحيم وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالحَسَنَاتِ وَسَّ آاتِ لَ عََّهُ يَجِرُون وَبَلَ نَون بِلِحَسَنَاتِ وَتَّ آاتِلَ عَلَهُ يَجِرون فَخَلَفَ مِنْ بَعِْهِم خَالِفُ وَرِثُكِتابَابَ يَ عرض هذا الأبنى ويقولون فخلف من بعضهم خلق ورث الكتاب يأكلون عرض هذا الأبنى ويقولون ويقولون سيغفر لنا وإن يأكلون ويأتهم عرض مثله يأخذوه ويقولون سيؤثر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم المنساق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ألم يفض عليهم نساق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْأُولَىٰ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا, تعفلون أفلا تعفلون وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ